بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر, يا أيها المدثر قم فأنذر قم فأنذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْبِيَاضَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْسِرْ ولربك, وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورْ فذلك يوم إذن يوم عسير، فذلك يوم إذن يوم عسير على الكافرين غير يسير. لَوْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا لَوْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ بَنِينَ شُهُودا وَبَنِينَ شُهُودا وَمَهْدْتُ لَهُ تَمْهِيدا وَمَهْدْتُ لَهُ تَمْهِيدا ثُمَّ يطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ثُمَّ يَطْمَعُ أزيد كلا إنّه كان لآياتنا عنيفاً. سرقه صعودا سرقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم وابسوا وابسروا، ثم أدبروا واستكبروا، ثم أدبروا واستكبروا، أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فقال بشر. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. سأصليه سقر. وما أذراك ما سقر. وما تبقي تذر لا تبقى ولا كذب، لا تبقى ولا ترى، لواحة للبشر، لواحة للبشر، عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ وما فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا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 Yes, thank كتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم ما قول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا ك إلا وماليا إلا لك راعي البشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر, إذ أدبر والصباح إذا أسفر والصباح إلى أسفار إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر, الكبر نذير للبشر نذير للبشر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 بما كسبت رهينه كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين عن المجرمين ما سلككم في سقر ما تلككم في تقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن طعام المسكين. ولم نكن طعام المسكين. وَلَكِنَّنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَلَكِنَّنَا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَلَكِنَّنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُن حتى اتانا اليقين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة السائبين فَمَا لَهُمْ عَنِ الذِّكْرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ الذِّكْرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ كَ أسورة. فرت بل من قسورة بل يؤين كل منهم أن يؤتى صحفا منشرة الآخرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا ذكره فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله.